الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين ياكلون الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا لا وهل operators لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا